أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لامرته بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أوتوني به أستخفصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكيل نميل قال اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتذوأ منها حيث يشاء نصيب برحبتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا اجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولم ناجذهم هذه القالاتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني او الكيل وانا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون آه إذا انقلبوا, إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعون هو خير وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونميل اهلنا ونحفظ اقانا ونزداد كيل بعير ذلك كين يسير قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم فلما قال وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من بواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله مَا من شيء شيئاً إلا حاجةً في نفس عقوبة قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَقَّنُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَلْتَأْسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَاهِضِهِ جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَمُ وَذْنُ نِيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقُبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَثْفِدُونَ قَالُوا نَثْفِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ يوم. انا به ذعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كننا سارقيين قالوا فما جزاء ليقيه فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فَتَدَأَبَ أَبِي أَوْءَاهُ يَتَهِمُ قَلَّو يَعَايَ خِيثٌ مَّا استَخْرَجَ كَذَلِكَ كذنا ليوسف مَا كَانَ يَأْخُذُ أَقَارُ فِي دِينِ الملك إلا نشاء الله نرفع درجات من نشاء وثوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانه والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن لجوءا شيخا كبيرا فخذ حدنا مكانه فخذ حدنا مكانه نَرَاكَ مِنَ قَالَ مُعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا السَّيِّئَ مِنْهُ قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فترضتم في يوسف فلن ابرحل الا حتى يا ذل يا ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا ما إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لصادقون قال بل تولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وليضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حررن او تكون من الهالكين قال إنما اشكو بسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحس سومي يوسف وأخي ولا تين الروح الله إنه لا يجين أسوم الروح الله القوم الكافرون فلما دخلوا علي قالوا فجئنا ببضاعه مزجاه فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون قالوا اينك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اترك الله علينا عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العين قال أبوهم يوسف لولا أنت قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بطيرا قال ألم قل لكم أعلم من الله ماذا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربّي إنه هو الغفور الرحيم فلم دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وقرضوا له سجدا وقال يا وقد ربي حقا وقد احسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه إليه وَمَا كُنْتَ لديهم إِذَ جَمَعُوهُ أَمْرَهُمْ وَهُمْ ينكرون وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ من أَجْرٍ إن هو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وكأي آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بطيرتنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما فَلَمْ يسيلوا في الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل أَنَّهُمْ قد جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يود بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولل الباب ما كان حديثا يفترى. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف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 يفصل لآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد لغض وجعل فيها رواسي وأمهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن وأن في ذلك لايات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي ونفضل بعضها على بعض في لكر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد كفروا بربهم وأولئك لغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مَغْفِرَةٌ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ أَهْلِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا الله يعلم ما تحمل كل أنفى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء تَروَى الْقَوْلُ وَمَنْ جَاهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّهِ وَسَارِبٌ بِالنَّارِ لَهُمْ عَقَابَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم وخوفا وطمعا وينشئ السحاب السقال ويسبح الرعد, ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد البحال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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَلَا صَالٍ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلَ فَاتَّخَدْتُمْ اتعوذ ولا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركا اخلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسال توضية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما توقدون عَلَيْهِ في النار ارتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك اللَّهُ الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء مَا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله لمثان للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لَهُمْ لهم أكواهم جهنم وبيث البهاد صدق الله العظيم